الحمد لله رب العالمين اصلى الله الاهله الله وحده لا شريك له واشهد ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه ايها الاخوه الكرام مع قول الله سبحانه وتعالى قد افلح من تذكر في هذه الايه بيانوا من تزكى افلح في دنياه واخراه والفلاح هو حيازته الخير في الدنيا والاخره وهذه الايه نظيرها قول الله عز وجل في سوره الشمس مقسما على ذلك بآياته العظام ومخلوقاته الجسام والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأقسم الله عز وجل بأكثر من عشر آيات عظيمة ومخلوقات جسيمة أن من زكى نفسه أفلح ومن دساها خاب وخسر ومعنى دساها أي أمرها وحقرها وطمرها في في الخساس وحقائر الذنوب والمعاصي والآثام فتزكيه النفس أمر عظيم ينبغي على المسلم أن يعنى به عناية دقيقة، وفي هذا الباب يوافقه، يسير على عجل إلى بعض القواعد والضوابط والوصول المهمة في باب تزجية النفس أذكرها باختصار. وبدون إطالة القاعدة الأولى في هذا الباب أن التزكيه في يد الله ولن يتزكى إلا من زكاه الله فالأمر لله من قبل ومن بعد قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء وقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ما رحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه وهذا الأصل ينقلنا إلى أصل ثان مرتبط به ألا وهو أهمية الدعاء في باب تزكية النفس فإذا كانت التزكية بيد الله ولا متزكي إلا من زكاه الله فما أحوج العبد وأشد افتفاره إلى ربه سبحانه وتعالى بأن يزكيه والدعاء كما قيل مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة في هذا الباب ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دعائه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها ونولاها القاعدة الثالثة أن أساس تزدية النفوس وعمادة بنائها توحيد الله سبحانه وتعالى فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه التزجية والقاعدة التي عليه تقوم وهو لشجرة التزجية بمثابة الأصول لأشياء كما قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجرة طيبة أصلها ثابت ففرعها في السماء فشجرة التزكية تقوم على التوحيد، وإذا انثلم التوحيد لا زكاة. كما أن الشجرة لا قيام لها بدون أصلها ولهذا جاء عدد من المفسرين من الصحابة والتابعين في معنى قوله قد افلح من تزكى قوله قد أفلح من زكاها وقوله الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يقولوا لا إله الا الله أي لا يوحدون الله وذلك لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأصل الذي يبنى أو تبنى عليه التزكية فإذا فقد التوحيد لا توجد زكاة في العقل. وأعمالهم كلها تذهب هباء منثورا لان لأن الشركة مربض للأعمال مبطل لها الاصل الرابع في هذا الباب القرآن الكريم هو منبع التزكيه ومعينها الذي لا ينقض كلما كان العبد مرتبطا بهذا القران قراءه وتدبرا وعملا فاز من التزكيه باعظم نصيب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم بإتلاوة آيات الله جل وعلا على الناس تذكر النفوس فالقرآن هو كتاب التزكية ومنبعها وكلما كان عبد قريبا من هذا القرآن الكريم حازم من التزكية بحسب قربه من كتاب الله الأصل الخامس في هذا الباب باب تزكية النفس لا زكاة للعبد إلا باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام وأمر تزكية النفس مسلم للرسل أمر تزكية النفس مسلم للرسل عليه الصلاة الله والسلامه فهم أئمة المتذكين وقدمة عباد الله قد قال الله سبحانه وتعالى في شأن إمام المرسلين وخاتمه مسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي هذا الباب أقول كيف يرى الوصول إلى التزكية والقبول بغير اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا محامة كيف يطلب الانسان لنفسه تزكيه دون ان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام وقد اعطانا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قائلا جامعا وضابطا نافعا فقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهذا ينقلنا الى اصل سادس في هذا الباب ألا وهو أن الطرائق المحددة التي يهددها الناس ويزعمون أنها تزكي النفوس فهي في الحقيقة لا تحقق لهم تزكية بل لا تزيدهم عن التزكية إلا وعدها لا تزيدهم عن التزكية إلا وعدها فالطرائق المحدثه وكثيرا ما تخترع قبل وكثيرا ما تخترع عبر التاريخ بدع وأهواء يدعي اربابها ومحدثوها انها تزكي النفس وأن النفوس انما تزكو بها فهذا يدعو الى خلوه في مكان مظلم ينقطع فيه الانسان على الجمع والجماعات والعلم والتعلم ويردد كلمات تملا عليه بل احيانا كلام لا معنى له يردده اياما طويله ويزعمون انه بمثل هذه الخرافات والضلالات يزكي نفسه ولقد تلاعب الشيطان باقوام في هذا الباب تلاعبا عجيبا قد في هذا الباب تفصيلا واسعا ابن الجوزي في كتابه تلبيس ابليس وذكر في هذا الباب عجائب وغرائب من تلبيس ابليس على الصوفية وكيف أنه أن انه ادخلهم في منزلقات خطيره جدا من باب التزكيه من باب تزكيه النفوس وهي اعمال لا تزيد فاعلها عن تذكير النفس الا وعدا الأصل السابع من الوصول في هذا الباب أهمية الوسطية والاعتدال في باب التزكيه أهمية الوسطية والاعتدال في باب التزكيه كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وصفة وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفارتها فالوسطية في هذا الباب وفي كل باب مظلوبة ولا بد منها فإذا دخل الإنسان في أبواب العبادات ليزكي نفسه في باب الأخلاق ليزكي نفسه عليه أن يكون في ذلك وسطا والوسطية تعني لزوم الحق بل يجمع الوسطية قول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقارب وأبشموا وخذ مثالا لذلك يوضحه ويقربه رمي السهم إلى المرمى ما هو السداد في رمي السهم إلى المرمى أن يصيب المرمى بعينه والمقاربة أن يرمي السهم إلى جهة المرمى فيكون قريبا منه لكن من لا يأخذ السهم اصلا ولا يرميه أو يأخذ السهم ويعطي المرمى غضره ويرمي إلى جنة أخرى هل هؤلاء أهل سداد أو أهل مقاربة لا فأهل السداد والمقاربة الذين يصيبون السنة أو الذي يعمل جاهدا ليصيب السنة فيكون قريباً، قريبا قريبا منها ولكل منهما بجاعة قال سددوا وقاربوا وأكشوا فأهل السداد لهم بشارة وأهل المقاربه أيضا لهم بشارة أما الذي يدير السنة ظهرة ولا يرفع بالسنة في رأسه ولا يبالي بها بل يتبع هواء ويبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدى فهذا ما أبعده عن الوسطية فالتزكية وسطية معجنة الامر الثالث او الاصل الثالث في هذا الباب أن التزكية تخليه وتحليه التزكيه تخليه وتحليه ولا يكون العبد متزكيا الا بهما ومن يرجع إلى اصل مدلول هذه الكلمه في اللغه وكذلك معناها في الشرع في ضوء دلالات النصوص يدرك ذلك فالتزكيه تخليه وتحليه تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالخيرات والفضائل هذه التزكية وأصل معناها في اللغة النماء والطهارة أصل معناها النماء والطهارة النماء الزيادة زيادة بالخيرات والطهارة هي التخلي من الآفات والسيئات والمنكرات يدل على أن التزكية تحليه بالفضائل الآية التي بدأنا بها ويقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فالذكر والصلاة وعموم الطاعات تزكي النفوس كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهي تزكيه للأسف ويدل على أن التخلي عن المنكرات والبعد عنها داخل في باب التزكية قول الله تعالى قل المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرودهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما أسنعه فبعد الإنسان عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه هذا داخل في باب تزكيه النفس ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما أسنعه اختم بأصل تاسع في هذا الباب العظيم ألا وهو تذكر اليوم الآخر وأن يكون نصب نصب عين الإنسان كلما كان العبد على ذكر لهذا اليوم يوم الحساب يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أعانه ذلك على تذكير الناس قال معنا فيما سمعناه من آيات قول الله سبحانه وتعالى عمن يؤتون كتبهم أو كتابه باليمين إني بننته إني ملاق حساب فهو في عيشه فكلما كان العبد مستصحبا هذا ظن المبارك والاعتقاد العظيم وهو سيحاسب الحساب أنه بين يدي الله عز الله على أعماله التي قدم في هذه كلما أراد أن يخطو خطوة لعمل لا يرضي الله تذكر ان الله سيحاسب على هذا العمل وانه سيقف امام الله جل وعلا ويجزى بما قدم فيمنعه ذلك ويحجزه باذن الله تبارك وتعالى عن الرذائل ويسوقه الى الفضائل ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لهم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غراب جداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يفعلون ومن أواخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بل قيل اخر ما نزل قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا نقرأ فإذا كان العبد على ذكر لهذا اليوم وهذا قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن هذا بإذن الله عز وجل يحفزه إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وهذه هي حقيقة التزكية اللهم آت نفوسنا أجمعين تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.